بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين سنبدأ اجمعين ل الله ل ي و م إن شاء ا ب ز ء الرابع ن موني الشربيني منهاج النووي أجزاء المحتاج للإمام الخطيب الإمام الله رحمه في شرح ت ا ل ى وهو ب ب د أ ا ل ج ا ا بكتاب الجراح والجراح وجمع جراحة ي ت جمع وهي ا ل ج ر ا ح ة ف ي أ ن و ا ع منها ما يكون مزهقا للروح فيترتب عليه الحكم ومنها ما يكون مبينا ب ا ل ع ض و ليس مزهقا للروح كان يقطع يد ا ل إ ن س ا ن أ و رجل ا ل إ ن س ا ن أ و ش ف ة ا ل إ ن س ا ن أ و لسانه أ و اذنه وليبين عضوا من أ ع ض ا ئ ه و إ م ا أ ن لا يترتب عليها شيء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ولكل واحد من هذه ا ل أ ح و ا ل حكم خاص به و ا ل ج ر ا ح ة ب أ ن و ا ع ه ا كلها ا ل م ز ه ق ة وغير ا ل م ز ه ق ة اما ان تكون ب ا ل م ب ا ش ر ة ل أ ن يباشر ا ل إ ن س ا ن ا ل ج ر ا ح ة بنفسه ب أ ن يمسك السكين ويقطع عضو إ ن س ا ن أ و أنه يفتح فمه ويجرع وبعد و ذلك يجرعه السم و إ م ا ب ا ل ت ر ا ي ة ب أ ن يقطع عضو من اعضائه لا يؤدي إ ل ى موته ولكن الجنايات ر تتسري ا ح ة م ه ذ العضو الى ب ق ة ل ذلك ج س د وبعد و ي م الانسان أو انه في جسده او فيتورم يغرز في ابرة ما م ك ا الابرة ويسري الورم الى جميع الجسد ويودي الى الموت واسباب ن الجنايات ويسري ويودي جميع ك ث ي ر ة وصورها م ت ع د د ة ومن اطلع على ابواب الجراح وما يترتب عليها من ا ل أ ح ك ا م ربما تبادر إ ل ى ذهنه أ ن صورها غير ق ا ب ل ة للحصر غير ممكن حصرها ل أ ن ه ا ك ث ي ر ة جدا جدا جدا ت ا ر ة يكون ا ل إ ن س ا ن مباشرا و ت ا ر ة يكون متسببا و ت ا ر ة يقع منه الشرط ولا يقع منه سبب ولا م ب ا ش ر ة يكون مصدر الشرط الذي تقع به ا ل ج ر ا ح ة وبناء على ذلك تعدد الاحكام ا س ب ا ب اما أ ن تكون أ س ب ا ب ع ا د ي ة و إ م ا أ ن تكون أ س ب ا ب ا ش ر ع ي ة و إ م ا أ ن تكون أ س ب ا ب ا ح س ي ة والسبب حينما يتعارض مع ا ل م ب ا ش ر ة هل يقدم السبب أ م تقدم ا ل م ب ا ش ر ة ف ت ا ر ة يقدم السبب و ت ا ر ة تقدم ا ل م ب ا ش ر ة فالصور ك ث ي ر ة م ت ع د د ة جدا ومتشعبه ة وكل ما سندرس نحن ن سندرس ا رموزا وندرس نماذج تعطينا ص و ر ة ع ا م ة عما يمكن أ ن يقع وبعد ذلك يجتهد القاضي في الوصول إ ل ى ا ل ص و ر ة ا ل ج ز ئ ي ة التي بين يديه كالصور التي تكلمنا عنها في مباحث الطلاق صور الطلاق لا ت ت ن ا ه ا وكل ما درسنا إ ن م ا هو نماذج ورؤوس أ ق ل ا م الذي درسته م والطرق ض و ع ت تحتها ه م عامة موظم ما يقع إما مباشرة وإما يقع قريبا منها ونظيرا يكون يندرج أن أن ك كيف يمكن كثيرة تقع الجنايات جنايات لا نهاية لا الجنايات ا ل أن تصور تقع تقع بصور لا لا. صور و التي يعمل بها ا ل إ ن س ا ن الجنايه ك ث ي ر ة جدا جدا جدا لا سبيل إ ل ى ضبطها بكتاب وإنما تطبط بقواعد عامة تطبط تندرج تحتها معظم أ و كل الجزئيات التي يمكن أ ن تقع في ا ل ح ي ا ة و ا ل أ ص ل في هذا الكتاب أ و في هذا الموضوع قبل ا ل إ ج م ا ع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في عفي أخيه شيء إليه آمنوا القطاط القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له فمن من كتب بإحسان و أ خ ب ا ر ك ث ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر البخاري ومسلم ا ج ت ن ب ا ل س ب ع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق و أ ك ل الربا و أ ك ل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف ا ل م ح ط ن ا ت الغافلات فعد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق من السبع الموبقات فهو من الكبائر بل هو من أ ك ب ر الكبائر بعد الكفر فقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل أ ي ذ ن ب أ ع ظ م عند الله فقال أ ن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أ ي قال أ ن تقتل ولدك م خ ا ف ة أ ن يطعم معك فهو قتل للنفس بغير حق فقتل المؤمن عمدا بغير حق من أ ك ب ر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى وروى أ ب و داود ب إ س ن ا د صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لقتل مؤمن أ ع ظ م عند الله من زوال الدنيا وما فيها وهذا كقوله تعالى ومن قتلها ف ك أ ن م ا قتل الناس جميعا فقتل المؤمن أ ع ظ م عند الله من زوال الدنيا وما فيها و أ م ا القاتل الذي يعتبر جرمه من أ ك ب ر الكبائر هذا إ ذ ا كان عمدا ط ب عدوانا ا ب ن سبب ع م د ع د و ا بدون سبب و أ م ا إ ذ ا كان خطا أ و كان عمدا ولكنه بسبب كان كان ق ص ا ص ا أ و ما شب هذا فهذا ليس من المعاصي نحن نتكلم ع ل ى القتل العمدي الذي يكون بغير سبب إ ذ ا قتل ا ل إ ن س ا ن عمدا بغير سبب وارتكب هذه ا ل ك ب ي ر ة التي تعتبر من أ ك ب ر الكبائر هل تصح توبته أ م لا تصح توبته هل له ت و ب ة أ م لا توبه له قال له ت و ب ة ل أ ن الكافر إ ذ ا تاب يقبل الله تعالى توبته فمن باب أ و ل ى ان يقبل توبه القاتل عمدا وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أ ت ر ك و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا إ ن ه هو الغفور الرحيم فإذا تاب فإن تاب النصوحة الله تعالى يقبل ولكن هل يتحتم عقابه يوم القيامة الله تعالى ولكن بالنسبة لما تبقى من الأعمال توبة توبته يتحتم توبته يقبل قبل ولكن يوم ولكن هل من سبق هل يتحتم عقابه يوم ا ل ق ي ا م ة على ما اقترفه من مثل هذه ا ل ك ب ي ر ة معتقد أ ه ل ا ل س ن ة والجماعه كما بيناه في شرح صحيح مسلم في دروس ك ث ي ر ة م ت ع د د ة ل أ ن ا ل إ م ا م مسلما رحمه الله تعالى قد أطب اذهب وذكر صورا ك ث ي ر ة له حتى يثبت المعنى الذي أ ر ا د ه آ ل ا ل س ن ة وهو ان أ ص ح ا ب الكبائر لا يتحكم عقابهم يوم ا ل ق ي ا م ة وهم في ا ل م ش ي ئ ة أ م ر ه م إ ل ى م ش ي ئ ة الله إ ن شاء الله تعالى عذبهم على ما بدر منهم من كبائر و إ ن شاء غفر له قال الله تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن هذا الكبائر سواء كانت من أ ك ب ر الكبائر أ م كانت من أ ص غ ر الكبائر ف أ م ر أ ص ح ا ب الكبائر إ ل ى ا ل م ش ي ئ ة إ ن شاء الله تعالى عذبهم على معاصيهم و إ ن شاء غفر لهم ولا يتحتم عقابهم يوم ا ل ق ي ا م ة و أ م ا الصغائر فقد قال الله تعالى إ ن الحسنات يذهبن السيئات وليست محل كلام في هذا الموضوع و إ ذ ا أ د خ ل ه الله تعالى النار وعاقبه على كبيرته التي اقترفها ف إ ن ه لا ي ق ل د فيها وقد مر معنا أ ي ض ا في صحيح مسلم ب أ ن ه لا ي خ ل د في نار جهنم من كان في قلبه مثقال ذ ر ت ي ن من ا ل إ ي م ا ن يخرجه الله تعالى من النار بعد أ ن يعذب فيها في مقدار قدره الله تعالى هذا إذا أدخله النار إن عفى عنه فهذا وإلا بأن أدخله جهنم فيها الله ولكنه له نهاية إذا النار وإلا النار فلا يخلد في نار جهنما وإنما يعاقب تعالى لا الأمر إن بأن يخلد بد عفى في في حسب مشيئة الله تعالى. ولكنه لا بد له في نهاية الأمر أ ن يخرج من نار جهنم ولا يخرج في النار من كان في قلبه مثقال و ا ذ ر ة من ا ل إ ي م ا ن حتى ولو كان مصرا على ارتكاب الكبيره مات و و الأمور ويصير يخرجون ولا مصر متحلا مثل يغفر لكنه ليس、متحلا. الذي يستحل حكمه في الكافرين في نار جهنم ولا يخرجون منها هذه ولا الجنة نهائيا هذا إذا كان متحلا. وأما كحب إذا كان يرتكب ا ل ك ب ي ر ة وما تاب عن ا ل ك ب ي ر ة وما م ت وهو مصرا عليها أ ي ض ا ا ل مرتكبا ل م ع ص ي ة من الكبائر أ م ر ه إ ل ى م ش ي ئ ة الله تعالى هذا إ ذ ا كان يقول هذه أ ن ا أ ع ر ف انها حرام وهي من الكبائر ومعصيه ولكن ما يستطيع أ ن يتركها مصرا عليها يقترفها مصرا عليها ولكنه ما يستبيح وما يقول انها حلال ن ا س يشربون الخمر ويعلمون أ ن ه حرام ولكن مصرا عليه هل يعتبر و ا هذا كافرا ما يعتبر و ا كافرا و إ ن م ا ي ع ت ب ر عاصيا أ م ر ه إ ل ى الله سبحانه وتعالى و أ م ا قول الله تعالى وَمَنْ بالخلود يونى المكسو مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جَهَنَّمْ فالمراد من جهنم كما يعني أنه لا يخرج من نار جهنم لأننا كما ذكرنا قَتَلَ خَالِدًا الطويل ولا لا فَجَزَاؤُهُ يخرج نعتقد أ ن أ ص ح ا ب المعاصي و إ ن دخلوا جهنم ف إ ن ه م لا يخلدون فيها ل أ ن الله تعالى بعد أ ن يعذبهم يخرجهم من النار أو أن لأن أيضا وليس ويكون وعلى قول من كان إن عند نار جهنم النبيين هذه هذا ذلك الآية مستحلا القتل قال القتل حلال بحرام فاترا خالدا تحمل على يحمل في يصير في صلى الله عليه وسلم من وجا بطنه بحديده فقتل نفسه فحديدته في يده يجا بها في بطنه يوم القيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن ت ح ت ى سما فقتل نفسه ومن تردى من جبل فقتل نفسه فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول في هؤلاء إنهم في نار جهنم الطويل وليس م ع ن ا هذا أ ن ه م لا يخرجون من النار فمعتقد اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ا ل إ ن س ا ن ما لم يشرك بالله تعالى م دام مؤمنا فلا بد أ ن يخرج من ا ل نار جهنم في نهايه المطاف هذا عذبه إذا الله تعالى ولم يغفر له وإذا ولم وقتل ولم منه الإنسان أولياء الدم لأن عفوا عنه على مال أو مجانا سامحناه فظواهر الشرع تقتضي سقوط ا ل م ط ا ل ب ة في الدار ا ل آ خ ر ة ليس فقط العفو في الدنيا و إ ن م ا هو في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة فالله تعالى لا ي ص ا د ب ه يوم ا ل ق ي ا م ة بهذا الحق لانه قتل هذا ا ل إ ن س ا ن ل أ ن أ و ل ي ا ء الجن ي قد سامحوه في ا ل ح ي ا ة الدنيا و إ ذ ا قتل ا ل إ ن س ا ن هذه يعني رؤوس أ ق ل ا م وموضوعات ف توسعنا في شرحها في دروسنا السابقه ولكن ا ل آ ن نعيدها ب س ر ع ة للتذكير بها وبعضها ربما لم نتعرض له إذا قتل الإنسان وهذا قافعا لأجل؟ يعني أنه لو لا القتل حياته قتل قافعا للأجل؟ أم أنه قد انتهى أجله وهذا القتل مما قدره الله تعالى لنهاية قتل قتل قتل قد قدره يعتبر ستمرت ويعتبر هل لأجله؟ لو للأجل أجله؟ الأجل يعني أنه أنه أم ا ل م ع ت ز ل ة يقولون ب أ ن القاتل يقطع أ ج ل المقتول ولولا القاتل لاستمرت ح ي ا ة المقتول و أ م ا نحن أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فنقول بخلاف هذا وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى ت ل ت و ف ي ما كتب لها فهذا الذي قتل قد انتهى أ ج ل ه ولكن الله تعالى جعل سبب قتله ب أ ن يقتل بالسيب و آ خ ر سبب موته ب أ ن يموت ب ا ل س ي ا ر ة وثالث جعل سبب موته ب أ ن ينهدم عليه الجدار ورابع ب أ ن يصيبه المرض ايش الفرق ما بين الموت بالمرض وما بين الموت بالسيب هذا مقدر وهذا مقدر ف إ ذ ا مات الانسان مقتولا ف إ ن ه مات ب أ ج ل ه يعني لم يعد له في الدنيا يعد في شيء وقبل ل له الدنيا له الدنيا و أو كان كان نصيب في في ر ز فسوف يستوفي س يموت حتى وعند لا ذلك ل ا يأتي حتى رزقه ب ا ذ ي قدره ان ل ل تعالى ليموت ه به هذا ا إ س ا نتكلم ع د د واحد ت والموت ت الأسباب وقبل أن ن على أ ن و ا ع القتل ا ل ق ت ل العمز وشبه العمز والقتل وشبه خ ط أ س ن ق ر أ بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ع ل ق ة بهذا الموضوع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ يشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله إ ل ا ب إ ح د ى ث ل ا ث السيب الزاني والنفس بالنفس والتالق لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة فلا يجوز قتل ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ب و ا ح د ة من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث أ و ما مما يضاف إليها مما يكون عقابه القتل وهذا الحديث يكون ر و ا ه ابو ل خ ا ر ي م م س ل وروا أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أ ب ي امامه بن سهل قال كنت مع عثمان أي مع م ع ث اي ن ن و ر ن عنه رضي الله عنه مع عثمان بن عفان قال كنت مع عثمان وهو محصور في الدار حينما حاصروه ليقتلوه قال ولم تقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم م ر ئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ث ل ا ث رجل كفر بعد إ س ل ا م ه او زنى بعد إ ح ص ا ن ه او قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها فوالله ما زنيت في ج ا ه ل ي ة ولا إ س ل ا م قط ووالله ما أ ح ب ب ت أ ن لي بديني بدلا منذ هداني الله له ولا قتلت نفسا فلما ت ت ق وروى ن ي و البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في ف س ح ة من دينه ما لم يصب ز م ن حراما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ما يقضى بين الناس في ا ل ج م ا ء رواه البخاري ومسلم ايضا وروى البخاري ومسلم البخاري عن المقداد بن ا ل أ س و د قال قلت يا رسول الله إ ن اختلفت أ ن ا ورجل من المشركين ضربتين فقطع يدي فلما أ ه و ي ت إ ل ي ه ل أ ض ر ب ه قال لا إ ل ه إ ل ا الله أ ق ت ل ه أ م أ د ع ه قال بل دعه قال قلت وين قطع يدي قال و إ ن فعل فراجعته مرتين أ و ث ل ا ث ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن قتلته بعد أ ن يقول لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ م ت مثله قبل أ ن يقوله وهو مثلك قبل أ ن تقتله قال ا ل إ م ا م البغوي رحمه الله يتمسك بهذا الحديث من ي ك ث ر المسلم بارتكاب الكبائر وهو الخوارج يزعم الخوارج أ ن من ارتكب ك ب ي ر ة فقد كفر ويتمسكون بظاهر هذا الحديث ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل ل ن ق د ا د بن ا ل أ س و د إ ن قتلته بعد أن ق ان ل أي أ بعد قال لا إ ل ه إ ل ا الله ف أ ن ت ي س ل ه قبل أ ن يقولها ففهموا من هذا الحديث أ ن من قتل رجلا كافرا بعد أ ن أ س ل م طبعا صار مسلما من قتل أن قتل كافرا بعد أن صار مسلماً يصير س ل م أي أن بعد ا مسلما ر ص ي بمنزلته قبل إ س ل ا م ه يعني ك أ ن ه يصير كافرا بسبب قتله له ل أ ن ه قال فأنت مثله قال ب ل ل أن ي ق و ه أي أنت ك ذ ك الامام ر يصير ج ل قبل ل أن م م قال ا ل إ البغوي رحمه الله ووجهه عند أ ه ل ا ل س ن ة ايش حكم عند أهل اهل ل قلنا إن الإنسان إذا قتل س ن نحن إن مؤمنا ة إذا ما يكفر ب ذ ا ا ق ت ل م السنه م م يكن ت ل له ا ماذا طيب ع م ل في هذا أن يسلم يعني ي ص ل ويقولون بعد ذلك هذا ليس خاصا بهذه الكبيره ة ورد ب ا ولكن جميع الكبائر تقاس عليه و م ن ا مع ذلك قالوا مرتكب كل ك ب ي ر ة في نار جهنم خالد ما يخرج منها نهائيا قال الإمام البغوي وجهه عند أهل السنة أنه مثله في إباحة الدني أهل مثله وجهه في أنه عند أنه م لان إ ب ح ة ا ل د المسلم إ ذ ا قتل مسلما يكون دمه مباحا بسبب ح ق قتل التصاص إذا ا ل م ل مسلمان فإن دم القاتل م دم م فإن يصير ا ا ح ل س ب القصاص ل أ ن ه قتل فلا بد أ ن يقتل فدم القاتل مباح نعم كما أ ن دم الكافر يكون مباحا بحق الدين ف ي ق و ل له ف ع م ت مثله قبل أ ن يقولها أ ي أ ن ك يصير دمك م ب ا ع ا بسبب قتلك إ ي ا ه كما كان دمه م ب ا ع ا قبل أ ن يكون مؤمنا وليس المراد أ ن ك تصير مثله قبل ا ل إ ي م ا ن أ ن ك تصير كافرا مثله ل أ ن ن ا عرفنا من ادله القائصة لماذا نؤول ذ ا ا ل ح د ي ث لماذا يؤول اهل ا ل س ن ة هذا الحديث لماذا لا يبقونه على ظاهره ويحكمون بخلود أ ص ح ا ب الكبائر في النار نقول السبب في هذا أ د ل ة الشرع ا ل م ت ظ ا ه ر ة من ا ل ق ر آ ن ومن ا ل س ن ة إ ن الله لا يغفر ان يشرك ب ه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولم يحدد الله تعالى ا ل م غ ف ر ة بصنف دون صنف فكل عاص لله تعالى سواء كانت م ع ص ي ة من الكبائر أ م من الطهائر يغفرها الله تعالى ما لم يكن ا ل إ ن س ا ن مشركا نحن من أ ج ل هذه ا ل آ ي ة و أ م ث ا ل ه ا ومن أ ج ل ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ك ث ي ر ة ا ل م ت ظ ا ه ر ة والتي تدل على أ ن المؤمن لا يخلد على أ ن المؤمن لا ي ة ل د على ان المرتكب الكبيره لا يكفر فما أ و ل ن ا ه تشهيا ولا أ و ل ن ا ه ر غ ب ة في ا ل ت أ و ي ل فهذا معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة بدون خلاف بينهم في هذا ما لم مستحلا نعم الإمام أمن تكلم بكلمة الشهادة وإن لم الإيمان الإنسان الكبيرة قال البغوي أيضا هذا الحديث الكافر إذا الشهادة لهذه دليل على يكن وفي يصف وإن عنه وجب الكف ل أ ن ه صار في الظاهر مسلما سواء كان بعد ا ل ق د ر ة عليه أ و كان قبل ا ل ق د ر ة عليه ما دام قد نطق بالشهادتين فيجب الكف عنه ا حفظ ا ل أ ح ك ا م المترتبه ة ع ل ي ا ما نحن يهمون أن ن أن عليها ر ف أن ا ج ن ا يترتب ع ل كذا ولكن يجيب علينا أن نعرف قبل هذا علينا اسم الجناية عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وأن قتل المؤمن وجرح المؤمن بل إن إخافة المؤمن وأن وزرح قبل قتل بل أن نعرف أن عند إن يجيب عظيم اخافه المؤمن من المعاصي عند الله سبحانه وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة فنحن نقرا هذا حتى ا س ت ق ر في قلبنا قبل أ ك ان أ هذا م نقرا المعاصي ي ل الاحكام التي القصاص أمره ا الدني بالذية ب يقبلون بالديا قد بدون قتيلهم ل دني قد قد عن يعفون ذية ن ل ك ل ة ما يتغتب على قتل المؤمن من معصية الله سبحانه يترتب قتل على وتحريم ع ا ل ى و ت القتل ليس منوطا فقط لقتل المسلم بل من قتل معاهدا أ و قتل ذميا فله اثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى فعن أ ب ي ب ك ر ة رضي الله عنه أن ان ل ب ي عليه صلى الله عليه وسلم قال إن ريح ا ل ج ن ة لتوجد من م س ي ر ة م ئ ة عام وما من عبد يقتل نفسا معاهده الا حرم الله عليه الجنه ورائحتها ان يجدا قال أ ب و بكر أ ص م الله أ ذ ن ي ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني بالصمم من ر س وهذا ل ل ل ا صلى الله عليه وسلم ه و حديث صحيح أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه كما أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د والدارمي والترمذي وابن ماجه وغيره وغيرهما عن عنه عليه أبي هريرة رضي الله الله الله رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه ب ح د ي د ة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أ ب د ا ومن قتل نفسه بتم فتموه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أ ب د ا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أ ب د ا جام مسلم وغيره عن ثابت بن الضحاك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم ا ل ق ي ا م ة وروى البخاري ومسلم عن جندب ا بن عبد الله في هذا المسجد يقول الراوي اخبرنا ل ر ا و ي جندب ا بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا ولا نخشى ان يكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل فيمن كان قبلكم اراب الاراب هو ا ل ق ر ح ة أ و ا ل ج ر ح الذي يكون في ا ل إ ن س ا ن خرج برجل فجزع ي من كان قبلكم كان أراب ف منه ف أ خ ر ج سكينا فحز بها يده فما وقا عنه الدم حتى مات فقال الله عز وجل ب ا د ر ن ي عبدي بنفسه فحرمت عليه ا ل ج ن ة وروى البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما القتال حضر قاتل القتال الرجل وكثرت من أشد فقال أ أصحاب ث ب النبي ت ت ه الله عليه فجاء ف رجل صلى وسلم من يا رسول الله أ ر أ ي ت الذي تحدث أ ن ه من أ ه ل النار قد قاتل في سبيل الله من أ ش د القتال فكثرت به الجراح يعني الصحابي يقول للنبي عليه وسإنك إنه من الصلاة النار قلت أهل وقد قاتل أ ش د قتال والظاهر أ ن ه يقاتل في سبيل الله حتى أ ث ب ت ت ه الجراح فقال النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة ث ا ن ي ة أ م ا إ ن ه من أ ه ل النار فكاد بعض المسلمين يرتاب لما يرونه من ظ ا ه ر ة القتال عند الرجل والجراح التي أ ص ا ب ت ه ولم يرتابوا ه م يفهم لا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الوحي عن أطلعه الله تعالى وقد على غيبه على بعض غيره فبينما ي هذا الرجل ا ا ل ص ح ة لا ع ر ف و هذا ه ل ل ظ ا هو ر فهم م س ع ن من الرسول الله ويرون ولكن فهذا على م م س ل ل ي يرتب فبينما ن هو على ذلك اذ وجد الرجل أ ل م الجراح هذا الذي قاتل أ ش د القتال سعلها من الجراح التي أثبتته ف أ ه و ى بيده إ ل ى ك ن ا ن ت ه فانتزع منها سهما فانتحر لي ا ه فاشتد رجال من المسلمين إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم ف أ ذ ن لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا مؤمن و إ ن الله ليؤيد هذا الدين ل ل ر ج ل الفاجر أ ي بمثل هذا الرجل قاتل قتالا عظيما عن ا ل إ س ل ا م و أ ب ل ى بلاء حسنا و أ ث ب ت ه الجراح لكنه ما صبر فلما المته الجراح انتحر وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ا ل د ا ل ة على أ ن ه لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو إ ل ا وحي يوحى وفي المواقب وفي المواقب يتبين صدق الإيمان يتمايز مثل من مثل الرجال هذه كذبه هذه صدق يتما يدون بعض ا ل ص ح ا ب ة ي أ خ ذ هذا الكلام مسلما ولا يناقش فيه أ ب د ا كاي بكر و ا ن ث ا ل ث قال إ ن ه من أ ه ل النار يعني من أ ه ل النار ولو حدث ما حدث ه ذ ا يقول الصادق المصدوق وبعض الناس من حديث ي العهد بالاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وممن وغيره المكانة يعني ليست له يعني تلك المكانة التي بأي بكر من رسوخ القدم في ا ل إ ي م ا ن ي ت أ ث ر يرى شيئا ويسمع شيئا يخالفه فهؤلاء الذين كاد يقع الريب في قلوبهم وليس م ع ن ا هذا أ ن الريب وقع في قلب أ ص ح ا ب كل رسول الله لا فقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أصحاب مواطنة فقد فدق وأبعد أعظم وأغرب تعتبر هذا من ما يصدق بها العقل البشري بحال من ا ل أ ح و ا ل حينما صدق أ ب و بكر رسول الله في إ س ر ا ئ ي ل والمعراج شيء ما يصدق ولا يقبله عقل ولا يقبله منطق ولا يمكن أ ن يقر عليه إ ن س ا ن في ا ل أ ر ض مهما كان يملك من الطاقات و ا ل إ م ك ا ن ي ا ت في ذلك العصر ان يقول الناس والله انا يوم نامت وانتم نائمون وهم يكذبونه ويقاتلونه ويفتنون اصحابه و ي ه د و ن من عقيدته ويتابرون على قتله و ي... و خائف منهم متكفر عنهم بعيد عن الانظار اصحابه يتوارون ي ق وانتم ل لائمون يوم أ م س أ ن ا رحت للمسجد الى أ ق ص فلليت م ن المسجد س ا ما ا ء هو بيصلح ل الاقصى صليتم في بغي الأرض ل ق و ونطلع ا ي إلى السماء مش إلى القمر مش الى الشمس مش ب الكواكب من في الفضاء وقال طلعتي ل س الى السماء ل ملايين طلع ي بعيد عننا ليس له رقم قياسي يضبطه كل هذا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع هذا كله السماء الدنيا قال لو السابعة. مين يقبل هذا؟ أي عقل في الأرض يقبله؟ هذا العقل لا أبداً وما قال الثالثة يقبل, يقبل نهائياً في مثل هذه المواطن تظهر ا ل إ يظهر م ا ن و ت آ ث ا ر ا ل إ ي م ا ن وتظهر م ك ا ن ة الرجل في ا ل إ ي م ا ن فارتاب ل م بعض أ ص ح ا ب ر س و ل الله وارتد من يرتد بعض الناس يرتد لكن المؤمن الذي وقر ا ل إ ي م ا ن في قلبه الذي صدق أ ن جبريل ي أ ت ي من السماء السابعه الى ا ل أ ر ض يصدق أ ن محمد القانون الى السماء لا مربوط جدا من صدق جلك صدقها قالوا الآن خلص انتهى الـ الـ الـ الـ الامر محمد انتهى انتهى محمد ي قال و ل ل ك م مع ا ا ح تعال ى المجنون ما يقول هذا يقول في م م ي في و ز ي ن ه م ا م عقولهم المجردة الإيمام ا قال راحوا يا د ي في أبي ة عن تعال قال بسر صاحبك يقول و م ي كلام يعني خلص انتهى خلص ما عد ج مقبول ن المجانين مثل هذا الكلام مجنون ما يقول مثل ي و عجدوا ولا ل مثل أهل الأرض لا ما ذهب ذهب من هذا ذ صادق ا أحد من قال ي إنه إ ذهب لي ى ب ت المقدس هناك إلى السماء نيام ذلك إلى من وبعد ورجع ونحن ذهب ف قال هو يقول هذا قناع قال صدقنا صدقته بان ج ب ي ل ي أ ت ي ه في كل يوم ف و ف اصدق أ ن ه ج ه ب م ر ة و ا ع د ة كما بسيط جدا و م ا د م ت قد آ م ن ت ب أ ن الله خلق هذا الكون أ م ا أ م ن ب أ ن الله يتصرف فيه ف ن ا خ ذ هذا ب ا ل إ ي م ا ن ب ن يحتاج إ ل ى م ح ا ك م ة هذه محاكمه يمليها الايمان الصادق ح ونسأل ي مواعث الفتنه ك ث ي ر ة ومصادر التشكيك ك ث ي ر ة و ا ل إ ن س ا ن قد تعرض عليه الفتن ولكننا ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يثبتنا وقد ا ن النبي صلى الله عليه وسلم ي ك س ر من أ ن يقول اللهم يا مقلب القلوب الغصاه ثبت قلبي على دينك ونحن ب ح ا ج ة لمثل هذا الدعاء فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخضر بالخبر كان م ع ج ز ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي س ل م و يعني كاد يرتاب كما هو في نص الحديث اعلموا أ ن هذا ليس من ت ب ا ر أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واطمأنت أصحاب وقر قلوبهم نفسهم إليه وإنما هو دخلوا من الإيمان نفسهم من ربما الإسلام نعم مثل الناس الذين الناس الذين ونرتابوا حديثا إليه على الظاهرة ولكن هذه في في حرضت بعض بعض تاجة الريب يتطرق إ ل ي ه م ل أ ن ه م ر أ و ا شيئا وسمعوا شيئا يخالفه وما هي إ ل ا لحظات حتى أ ث ب ت الله سبحانه وتعالى صدق ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م الكلام معجزة من المعجزات ليكون الناطقة الدالة هذا ع ى أنه من عند الله ت عليه ا ى وأنه ما ن عن ط ق ا ل وسلم ى نعم وهذه الأحاديث التي م من ع ن ا ه في ق ت نفسه أنه نار ن في ه ج أنه وأنه نار جهنم, أنه في نار جهنم وأنه فيها في خالد مخلد أبدا مبثا هذا يعني فيها يعني تنكث ط وروى ي وليس ل ل ا ا م ا ما د أنه يخرج ابو داود والترمذي وغيرهم عن أ ب ي شريح الكعبي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل ف أ ه ل ه بين خيرتين إ م ا أ ن يقتلوا او ي أ خ ذ و ا العقل يعني أ ن ي أ خ ذ و ا الديه اما ان يقتلوا القاتل و إ م ا أ ن ي أ خ ذ و ا الديه وروى مسلم والترمذي و أ ب و داود والنسائي هذا الحديث بلفظ ومن قتل له فهو بخير النظارين. قال الامام البغوي رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن الخيار لولي واخذ هو وليس وأما يقول القفاصة فلا جليل الخيار القتيل بين الديا الذي يختار القاضي وأما القاتل فلا رضا له. ليس أريده له على القاتل له أن أن رضا او لا اريد من حقه ان يعرض الديه من حقه هذا ولكن ليس له الخيار الخيار ل أ و ل ي ا ء ا ل ق ت ل وعن والد بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ ج ئ برجل قاتل في عنقه ا ل ن س ع ة قال فدعا ولي المقتول فقال تعفو قال لا قال ف ت أ خ ذ ا ل د ي ة قال لا قال افتقتل و قال نعم قال اذهب به خذه لتقتله فلما ولى قال مرة ث النبي ن ي ة ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعرض ق و ل له عليه أ ت ع ف و قال لا قال أ ف ت ا خ ذ ا ل د ي ة قال لا قال أ ف ت ق ت ل قال نعم قال اذهب به وقال له هذا ثالثه قال فلما كان في ا ل ر ا ب ع ة قال قال له في ا ل ر ا ب ع ة أ م ا إ ن ك إ ن عفوت عنه يبوء يبوء باسمه واسم صاحبه إذا عفوك عنه يبوء باسمه واسم صاحبه واسم عفوك واسم إذا عنه قال فعفى الامام ئ ل النسعة قال ل بن فأنا حج يجر رأيته ا إ البغوي رحمه الله فيه دليل على أ ن ولي الدم مخير بين القصاص وبين أ ن يعفو عن القصاص على بيه الديه ن أن ا إما أن يعفو ع ى وقد روي عن أ ن س رضي الله عنه قال ما ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إ ل ي ه شيء فيه قصاص إ ل ا أ م ر فيه بالعفو إ م ا على ديا و إ م ا مجانا قال ا ل إ م ا م البغوي رحمه الله ه هذا لأنه في عمقه في عليه وفي والربط والذتعة والربط في في ف الحديث الذي الاستيثاق الاستيثاق قرأنا بالشد إباحة بالشد القصاص إذا ا ل أتى ممن ن ت يجب أخذ、انفلاته. وفيه م ا إذا كان ل الانفلا من فلا, داعية ولو فلا دليل ا ع ي ر ربط ب ولو فلا ا حرج ح ت ا ا ي ل على ان القاتل اذا عفي عنه يخلى سبيله ولا يعذر عفيا لان الله تعالى اوجب عليه احد امره اما الديه واما القصاص واما ويحق لولي الدم ان يعفو عنه مجانا وليس ثمه تعذير ثم عفى عن في في فيخلى الديا القاتل سبيل وحكي ل قال ا يعذر و عن مالك أ ن ه يضرب بعد ا ل ع ف ل م ئ ه ويحبس سنه وهذا الذي يسمى بالحق العام بالعرف المعاصر ل أ ن ه وين عفا ل ق ا ت ل عن ا ل ج م لكن هذا ا ل إ ن س ا ن القاتل مجرم وما قتل إ ل ا وفي نفسه بواعث ا ل إ ج ر ا م فيرى ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى أ ن ه إ ذ ا لم نقتص منه ولم ن ج ب عليه ا ل س ي ئ بسبب عفو صاحب الحق لكن يجب علينا أ ن نعاقبه على المعاني ا ل م ت ا ص ل ة في نفسه ل أ ن ه ربما يعود ث ا ن ي ة ويختلف مثل هذه ا ل ج ر ي م ة و ج ه ة نظر الامام مالك م ح ك م ة و ص ا ئ ب ة و أ م ا قوله يبوء باسمه و إ س م صاحب النبي عليه ا ل ص ل ا ة وسنقاله ا ل ا في ا ل م ر ة ا ل ر ا ب ع ة اما انك ان عفوت عنه يبوء باسمي واسمي صاحبه اي يتحمل اسمه فيما قارف من الذنوب سوى القتل هو عنده ذنوب غير ذنب القتل فسيحملها يوم ا ل ق ي ا م ة وفي نفس الوقت يحمل فوق ذنوبها ذنوبه فوق و ذ ن ب هذه ه يحمل ذنب القتل ل أ ن ه قتل صاحبه ولو قتل لو اختف منه صاحب الدم لكان القصاص كفاره له ف ر أ ى صاحب ا ل د ي أ ن ه إ ن عفا له عنه يعتبر رابحا ً ل أ ن ه يريد منه أ ن يعاقب على معصيته التي فعلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلته ه ب ذ ان ا ل م ع ى يعني يوجد في نص الحديث ولكنه المعروف لن نص ولكنه هذا إن قتلته يعتبر قتله كفارةً على ما سنذكره نحن ان شاء الله بالتفصيل في مباحثنا في هذا الموضوع وان إ عفوت عنه يبوء باثمي واثمي صاحبي أ ا ن ت تنازلت عن حقك ما تريد لا قتلا ولا هي ثلاثه ولكن هناك حق للمقتول اذ قتله هذا الرجل عدوانا ولابد ان ينصفه الله تعالى يوم القيامه فاذا عفوت عنه باء باثمي واثمي صاحبي فعفى عنه الرجل توجد عندنا م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة من المسائل ا ل خ ل ا ف ي ة ا ل م ش ه و ر ة بين ا ل ح ن ف ي ة وجمهور الفقهاء وهي ا ل ق ت ل بمثقل وليس بمحدد ا ل ق ت ل بمحدد ا ل بالسيف مثلا له حد إ ذ ا حد به عنق المقتول وقتله ذ ا م ع ر و ف ل ا خلاف فيه بين العلماء ل أ ن ه يقص منه ولكن إ ذ ا قتله بمثقل وليس بمحدد يعني ما قتله بحد السيف و إ ن م ا قتله بثقه مثلا جاء بشيء ثقيل ووضعه على عنق ا ل إ ن س ا ن مات لكن ما مات بالحد و إ ن م ا مات ب ث ق ل بثقل هذا الجسم على صدره أ و على عنقه مات هذا يقال مقتول بمثقل ما قتل بمحدد هل يقتص منه أ و لا يقتص منه المساله خ ل ا ف ي ة وفيها تفصيل سنذكر بعضهم ان شاء الله في دروسنا ولكن نذكر ج ل ي ل الجمهور الجمهور قالوا سواء قتل بمحجج أ و قتل ب م ث ق ر في ك ل ا الحالين يقتص منه لا بد من ا ل خ ص ا ط والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أ ن س بن مالك قال خرجت ج ا ر ي ة عليها أ و ض ا ح الأوراح وهي الحلي هي ف أ خ ذ ه ا يهودي فربخ ر أ ت ه ا و أ خ ذ ما عليها من الحلي ف أ د ر ك ت وبها رمى ورفختها ب ا ل ت ج ا ر ة ف ا ذ ن ليس بشيء محدد وانما بشيء مثقل ف أ د ر ك ت وبها رمى ما زالت فيها ح ي ا ة فاتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتلت فلان قالت لراتها ا ا يعني أ ش ت ا لا لا قال فلان حتى س م ا ل ي ه و د ي ة اي ا ل ذ ي ق ت ل فقالت ل ر أ ت ه ا نعم طبعا لما قالت ل ر أ ت ه ا نعم هذا ما يثبت、وحد. ما يثبت ج ر م ا على اليهودي ل أ ن ه ا قد ت ب ل ي قول ا ل إ ن س ا ن ب أ ن ك ل ا ن ا قتلني ما يثبت عليه ج ر ي م ة فقالت ل ر أ ت ه ا نعم ف أ خ ذ اليهودي فاعترف و ا ل أ ع ت ر ا ف سيد ا ل أ د ل ة اقرار سيد ا ل أ د ل ة ما احتاج بعد ذلك إ ل ى بينه كلامها لم يعد له ف ا ئ د ة ا ل ح د يقام عليه باعترافه وليس بكلامها ف أ خ ذ ف ع ت ر ف أ م ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ راسه بين حجرين قال ا ل إ م ا م البغوي رحمه الله هذا الحديث فيه فوائد ك ث ي ر ة أ و ل فيه أ ن الرجل يقتل ب ا ل م ر أ ة كما تقتل ا ل م ر أ ة بالرجل ل أ ن رسول الله قتل ا ل ي ه و د ي ة بهذه ا ل م ر أ ة قال وهو قول عامه اهل العلم إ ل ا ما حكي عن الحسن البصري وعطاء أ ن ه م ا قالا لا يقتل الرجل ب ا ل م ر أ ة وهذا الحديث دليل عليهما قال وفيه دليل على أ ن القتل بالحجر المثقل الذي يحصل به القتل غالبا ي ج ب القصص وهو قول أ ك ث ر اهل العلم و إ ل ي ه ذهب مالك والشافعي ولم يوجب بعضهم القصص إ ذ ا كان ق ت ل ب ا ل م ت ق ل وهو قول اصحاب الراي اي اصحاب ابي حنيفه رحمه الله قال ولو أوجره قاتلا اوجر إ ن س ا ن ا سما قاتلا يجب ا ل ق و ل عند الجمهور وقال أ ب و ح ن ي ف ة لا يجب بل تجب الديه ن هناك ا طبعا هنا في صور أخرى ما ا وإنما أنتقل إلى الوسيلة التي يقتل بها القاتل إذا قتل إنسان إنسانا إلى أنتقل يقتل إما ا أن يقتله ي ل ب في وإما أن ق ت ل هذا بالحجر بتغراق وإما أن يقتله خنقا وإما أن يقتله في الماء الوسائل يقتله يقتله بوسيلة من أن أن في في ه الحديث دليل على جواد ا ت ب ا ر جثه القتل فيختص من القاتل بمثل فعله ف إ ن قتل بحجر أو فإن قتل بحجر او ل م ق ت ل أو قتل القاتل بحجر قتلناه بحجر و إ ن قتل ا ل إ ن س ا ن ب أ ا ر م ي ة من ش ا ه ر رمينا الذي رمي رماه من شارق فيفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول قال ا ل إ م ا م البغوي ر و ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق ودليلهم هذا الحديث قتل اليهودي ا ل م ر أ ة بحجره فنضخ ر أ س ه أ ي ض ا بحجر بنفس ا ل و س ي ل ة أ و ا ل أ د ا ة التي قتل بها ا ل م ر أ ة قال وذهب قوم إ ل ى أ ن ه لا يختص إ ل ا بالسيف وهو قول عطاء و إ ل ي ه ذهب ا ل سفيان الثوري و أ ص ح ا ب ربه قال وهذا إ ذ ا قتله بطريق مشروع أما مشروع لو قتله بطريق غير ك أ ن زنى ب ا م ر أ ة فماتت م ث ل او أ ارتكب مع ف ا ح ش ماتت ما يعاقب هذا ما يقتل بهذه ا ل ط ر ي ق ة ل أ ن هذه ا ل ط ر ي ق ة م ح ر م ة أ و سقاه خمرا مثلا اوجره الخمر حتى مات فنحن لا ن ج ر ه الخمر حتى يموت نعم و إ ن م ا نقتله عند ذلك ب ا ل س ي ر و إ ن شاء الله في الدروس ا ل ق ا د م ة نتم الكلام على الموضوع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحيح والسلام آمين